يا يحيى خذ الكتاب بقوه واتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدن ما وزكاتا وكانت تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم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 فحملته فتبذت به مكان قصيا فجاء أهل مخاض إلى جزعن أخله قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا مسيا، فنادها من تحتها ألا تحزني. قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا